الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده حيا والصلاه نتناول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ندرس هذا الكتاب لاهميته لاهميه العلم يعني علم التوحيد لانه من اشرف العلوم وابن اهم العلوم ومعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم أول ما ينبغي أن يتعلم أهلاً أممم أهلاً أممم صلاة والسلام على رسول الله الأبين وعلى آله صاحب الأجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى آه الدين وبعد في دراستنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وننتقه اليوم إلى الباب الثالث وهو باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك وتعت هذا العنوان الذي يسمى بالترجمة ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يفيد هذا المعنى من آيات وأحاديث فذكر قوله تعالى إن الله لا يقفر أن يشرك به ويقفر معدول ذلك لمن يشاء وهي الآية الثامنة والأربعون من سورة النساء وذكر قوله تعالى عن الخليل اللي هو إبراهيم عليه السلام قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصوام وهي الآية الخامسة وال30 من سوره ابراهيم وفي الحديث اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء واورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وهو لاذ من دون الله ندن دخل الجنه ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما ان هب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقىه يشرك به شيئا دخل النار وهذه النصوص استنبط منها احكام شرعيه في قوله في مسائل بلغت 11 مساله يعني 11 مساله عند تفقي هذه النصوص نحن نذكر الان يعني المعنى اجمالا اللي هو الباب طبعا المصنف قبل ان يدخل في التوحيد ويفصل التوحيد وما يتنافى مع التوحيد اللي هو الشرك من الله عز وجل يقسم الكتاب الى ابواب فبدا يتكلم اولا عن فضل التوحيد وانتقل للكلام عن خطوره شنو الشرك الذي يتنافى مع التوحيد وبعدها جاي يتكلم عن انواع الشرك في الابواب بعد هذا الباب فالباب ده ده مع مع مع معناه كبير ابواب الخوف والشرك انه دي فتوى شرعيه الانسان لا بده يخاف من الشرك يعني هذا أنت خاط من الشرك بالله عز وجل وده عبادة كونك تخاط من الشرك معنى أنت تتعبد لله جبحانه وتعالى بخوفك من الشرك ولماذا يعني حدد الشرك لماذا ما هي المعاصي كثيرة المعاصي كثيرة جدا لكن حدد قال باب الخوف من الشرك كمعصية لماذا قال لخطورة هذه المعاصي الجريمه و بيذكر الادله التي تفيد هذا المعنى يعني ذكر لك الادله في فتوى ذكر قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال لك تخاف من الشرك ليه لانه الله عز وجل قال الايه دي انه ممكن يغفر كل الذنوب ما اطلب بخليك تخاف من الشرك بس مثلا وساعات مثل المعاصي والايه دي بتفرق بين الشرك وبين بقيه المعاصي والشيء الخطر يخاف منهم اكثر من غيره مش كده هسه لما انت تشوف فلكس حليه ما بتخاف لا كل لو ظهر لك اسد بتنطط عيونك قدام ده أسد. انت بتلعب ولا شنو لقيت لك سحليه عادي فار عادي لقيتوا دبابيت لقيت دبيب راسك بيضرب هذا بي بكتله انت فاهم الامراض كقالت في في الامراض الجسديه ده مو اصل في النهايه الذنوب امراض والامراض تنقسم الى قسمين الى امراض بدن وامراض شنو وامراض قلب يعني وامراض البدن فياما يخاف منه اكثر من غيره مش كده هاتي له روشتة لدكتور قال لك نزله اه ما بتخاف منه قام عملت الكبسولات بتقول بتروح براها ما في النهايه اه حمى خفيفه مش كده لكن لو مشيت للمعمل ومهلك ادس وبعد كده راسك بيضرب والله وقال سرطان. دا مرض. ولا غلك سرطان ما هو ده مرضه ده اكبر وما برو لان ده بخاف انه اكثر مهتني ما دي امراض ودي امراض فالامراض ذات الامراض المعنويه امراض القلوب المعاصي تسمى امراضا المعاصي تسمى امراضا يعني في قلوب مرض فجاءهم الله مرضى فلما كانت الامراض عند الله سبحانه وتعالى ليست في مستوى واحد يعني كلها عباره واحده والشرك الله بين خطورته اكثر من غيره وقال ممكن اغفر كل الذنوب اذا لقي العبد ربه عليها باستثناء الشرك يبقى بعد كده الخوف من الشرك من الشرك عشان كده الايه معناها واضح في فقه التجويد الايه معناها واضح في فقه التجويد ان الله لا يغفر ان يشرك به الخطوره الدقه في الخوف من الشرك فيه لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك بما يشاء يعني ما الذي جعلك انت تخاف من الشرك الخالق تخاف والمصنف عقد هذا الباب باب الخوف من الشرك الدليل الشرعي اللي هو ان الله لا يغفر اي يشرك به هذا شيد في في الترجمه يعني فذوى دليل على القران ما هذا الانقال اذا عرضت ذلك يبقى يعني انسان ما دام اصلا هو بهذا المستوى والله ما بيغفره وبيحرم الجنه على صاحبه ويخلده في النار ويحبط عمله لان اشترك بالله فطن عمله لحفظنا عمله قرصوص كثيره تبقى ينبغي على المسلم ان يخاف منه الشرك بالله سبحانه وتعالى طيب وذلك بيخليه يتكلم دائما عن الشرك لانه بيها بقى ما اطلع من الخطوره بيوصلوا بي معانا يقول لك يا اخي كلامنا مكرر انت ما بعرف حاجه ما انت مشكلتك باليل ودي مشكلتك انت احنا بنتكلم عن شيء خطر جدا المفروض مش يتكرر الان لما يكون في ملاريا ساكن التلفزيون اشتغل قريب 3 شهور الملاريا في ملاريا جد عملوا سبكم الساعه 9 ساعكره يومي مش بكرر طيب ما الدكتور قال لك من لاريام اتذكرت جاي في سيحاي بيكون الكلام عب بما مبني على على خطوره الامر فهم قال كلام عن الشرك ده لخطورتي ودي الحكمه ذاته بتاع الشريعه الاسلاميه حكمه الرسل حكمه الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى مبنيه على على اساس التحذير من الله الاخضر زي ما قال الشاعر ان اللبيبه اذا بدا له مرضان داوا الاخضر وبعدين لانه منتشر يعني ماده الثيلسي هو بيتكلم عن شيء منتشر وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم شرو يكون يعني شيء موجود منتشر بكثره في الجوامع بتلقاوه في السوق بتلقاوه في المرطبات بتلقاو في الحفله بتلقاو شرك ووضع كبير في الجامع تلقى جوامع مساجد ينشر فيها الشرك ومساجد الصوفيه دي كلها ينشر فيها الشرك طيب دي خاند الجامع انوا دي, دي كيف ومحل الصعود والانباض والمطاعم القصايد دي كلها المساجد بتاعت المساجد وبرضه بتاعت الاخوه المسلمين كلها هي مبتدع ما سلفي بالمنبر بتاعه بتلقاو في النهايه ابي ان يردوا الى الشرك سواء كان مباشر مذاكر او غير غير مباشر فالال الشرك ده منتجر بنص القران اكثرهم بالله الا هم مشركون وخطير فيبقى الكلام عنه يبقى كثير لا عندما اجي الدعوه الله سبحانه وتعالى وبعدين في مساله ثانيه الايه الثاني جابه بيتكلم مع اخته لانه مرات في واحد تلقاه دخلت دعوة الليلة وفارق الشرك فعلا وفتكر نفسه في امان يقول يا دي اقنع لهم واحدين لهم واحدين الحمد لله سوف لهم وضوع ثاني ما بنا خاف منهم ما بنا خاف هو ابراهيم عليه السلام دعية التوحيد ابراهيم في الآية التي ذكرها المصنف تحت الترجمة يعا إبراهيم عليه السلام داعيه التوحيد كسر الاصنام وقال قال ولم يكن من المشركين بعد ما يقول واجنبني وبنيه ان نعبد شنو الاصنام خايف خايف على نفسي انه يرجع ثاني يعني يبقى يمد الاصنام اللي تودي جهنم وتخلد فيها اذا كان دا ابراهيم بيقول واجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام لانه اذا كان انت وحدته دي ما نعمه والنعمه ممكن تزول مش كده والقلوب بين اصبعي من صار الرحمن واعلموا ان الله يحول بين المر وقلبي وانه لي تحشرون والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تخلصني من التوحيد من من الشركه المؤمن تثبت عليه تثبت على التوحيد ودي ما مضمونه ولا اعمال شنو بالخواتيم وكثير من الناس كانوا معانا بعد شويه بيقولوا صوفيه انا نظرت بعضهم قبل ثلاثه سنه بعرف خش كيف ده لكن القلوب بيد الله والحيلاته من على يدنا بيقول ثاني حاربوا فينا انا كنت معاهم ها كنت معانا وما لك قدها خليتهم لقيتهم مشركين <تصفيق> لقيتنا وشركين بلا شلون فانت والله اذا في ناس الان انا بعرفهم لكن كثير سميت اولا ان القلوب الاعمال بالخواتيم وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينه بينه وبين الا زراع فايسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار لو كنت اذا كان انت وحتى وتجنبت الشركه برضه لسه انت في في في خطر يعني لازم تعمل حسابك على أنك تبود وأنت غير من شرك وهذه مسألة علمها عند الله سبحانه وتعالى عشان كده الأعمال بالخواتيم هو أنت تظلت خاب من الشرك بعد أن وحدت الله سبحانه وتعالى تظلت خاب من الشرك بعد أن وحدت الله عز وجل أنت فائم كلامي؟ في ناس كتار انقلبوا حتى من مسلمين سنين انقلبوا نصارى في البلد أنا أعرف أن الجرائد كتبت مسلم ومد مسلم فينا يقول لك بقى ماشي يا بيغا بيغا معنا جرجس مالك يا اخي يقول لك الله يا اخي مشيت الذكاء ابو الدوني حق الدواء ومشيت له لجرجس صدوني وقيت معهم دب لك و دب لجرجس دب لهذه الاديان الباطلة التي تقودك الى الخلود في النار وليعن الله فما بتامن على نفسك اجى كده يظل الانسان يخاف من الشرك بدليل وجلبني وبنيه أن نعبد الاصنام وفي الحديث وده برضه حتى اذا خلصت من الشرك الاكبر عندك عقبه ثانيه في حاجه اسمها شرك اصغر ما زال عقبات كثيره عندك والله صح اتخلصت من الشركه الاكبر كفرت من الطواغيت طيب كفرت من التصرف طيب بابذلجان وابكلتلا كلهم خليتهم ايوه كما طلعهم عندك عقبه ثانيه الشركه الاكبر وده اخوف ما يخاف منه على الواحدين باثكم بتاع الواحدين الشركه الاكبر ده بتاع الناس خلوا الشركه الاكبر بتاع انا الشركه الاكبر ديت كان خلوا ولا ما خلوا موضوعه مرهط مرهط ده بتاع الواحدين عشان كده الخطاب بهذا الحديث كان بالنسبه لي ساده البشر في المقدمه وساده الموحدين وهم الصحابه رضوان الله عليهم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في اكثر من ايه ان كنتم خير امه اخرجت للناس تعملون المعروف مدح للصحابه بيقول لهم انا باسلم اخاف ما اخاف عليكم الكلام ده معموله مع الصحابه لكن عام الشرك الاصغر فسالوا عن وفى قال الرياء ده اسمه شركيات ما بعرفوا الا الله ده من عصف الشركه الاكبر ده احنا بنعرفه لانه سيده ما ادى سيده واضح الناس بناديهم بناديهم شايلين دربوكه ما ادى سيده هم تلقى لنا صوفيه في الرادي بدون بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم واخر ما تسمع لكن الشرك ده بتاع الموحدين وياما بعترف الا لله سبحانه وتعالى اسمه شرك النيات وشرك النيات هذا ان يعمل الانسان العمل الصالح ويقصد به وجه الله وجه زيد من من خلقه يعني واحد يجي يصلي ويتجامل داير يقولوا مولاه ما في ناس عنده مرضت زيد بقول انت عنده عنده ان ابليس دخل عليه من باب خلى نايم ما بيجي يصلي وابغي الجامع طغال وشتغل سي بحط تعرفه واما قلت له يا ابو جلانه يصرل لك وشو لا يقول له مولانا لا يقول له مولانا بس يضحك انت ابليس يقول لو كده ما قلت له لو ضايق انت فاهم وبعدين بيجي الحج والحج لا لكن داير برضه يقول له حج يعني ما قلت له حج يا الضايق كان قبل الحج اسمه احمد باج من الحج وانت يا احمد ايه يجي بك الموضوع ولك والله السالفه دي ما شاء الله حجه ولا ماله ماله حجت ليه انا فظارك تقولوا يا حاج احمد عد. انت فاهم كلامي داير برضو ايش ده اسمه شركه العنيات شركه العنيات وعلى هذا قس انه يتصدق عشان يقال انه متصدق وعلى هذا قس في باب الاعمال الصالح الذي امر به الشرع فيبقى الحديث ده برضه بيفيد مع التجربه الحديثه اخوف ما اخاف عليكم الشرك الازغر ده هو بيخاف بعده على اهل التوحيد انه اذا تخلصوا من الشركه الاكبر بيبقى عليهم ان يتخلصوا من شركهه الاصغر بعدين اورد حديث ابن مسعود تحت الترجمه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ماذا وهو لا يدعو لله ندها دخل الجنة ورد الحديث يوفق الترجمة إن البمود النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لا يدعو لله ندها يعني ما أشرك بالله ماذا للتوحيد ما جعل الله ندها دخل الجنة ودفته مضمونة الكلام مضمون أي زول مواحد يخش الجنة يعني أسوي ويخش الجنة التوحيد ده ما حاجه سهله انتم يا اهل التوحيد تموت على التوحيد الكلام المود عليهم الكلام عشان كده الكلام قال من مال ها وهو لا يد له مده تموت ما عندك شريك ما عندك قضيه ببريء بيصائم ديمه لا عندك عقيده في قبر ينفع ويضر لا عندك في الشيخ يطير ويرك ويد الجنا ويولد وجع الراس والشغل بتاع شركه باص وفيه ده الخدامين الناس مشرك قاعد بالحلة غشة الحلة كلها زول سهل ما فيه تمشي له عامل فيها كأنه شافي عندك وجع راس يبزغ له عندك وجع راس يبزغ له عندك حاجة رايحة يوريك لها وكذب ساكن وماسك البلد كذا كأنه هو وكيل لله في عرضه فإذا انت تخلصت من هؤلاء التواغيط وكفرت بهم ولابد من الكفر بهم بكل طاغوط شيخ طريقة ولا غيره من مفكر إسلامي أخ مسلم من الجماعة اللي عملين فيها برضو هم أهل الدين لازم تكفل بها كل هؤلاء الطاغوط اللي بشرعوا في الدين على حكاية بهم وعملين لهم الدين برضو من تلاميين حسن البنى المصري وعملين فيها هم الناس الدين كأنهم أوصية عليه وهم أبعد الناس عن الدين اللي أبو إذا كان كفرت بكل طاريط والله هتخش الجنه تمسك بالله جديد طيب في التوحيد انه بعسلم غرق بتخش الجنه من مات وهو لا يدعو لله ند دخل الجنه الحديث فيه خطوره الشرك يفيد هذا المعنى ولمسلم لفهم صحيح يعني عن جابر رضي الله تعالى عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقى ويشرك به شيئا دخل النار بقول لك اسمه <تصفيق> وده برضه فيه فيه دليل على ان مساله ان من الشرك عايز تجربه النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات ها يوريه خطوره الشرك في في باب بشاره وانذار في عين واحد من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه يا خطوره الشرك انك اذا تجنبته دخلت الجنة وفي المقابل ومن مات وهو يدور الله المشرك بالله شيئا دخل النار من فقه هذه النصوص المصنف استنبطت مجموعة من المسائل نحن نتركها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مسائل الغد إن شاء الله لندخل في تفصيل المسائل بحول الله قوتي في مسائل الغد وصلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم